Rasul aitlerinize Allah'ın ayetlerini gösterenler, iman edip günahlarından kurtulanlar, وَمَنْ يُعْمِلَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْبُدِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قال احسن الله له رزقا